احسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين الاخ افاد أن اسماعيل بن أبي خالد قال افعلوا لا تفوتنكم اسماعيل بن ابي خالد قال افعلوا لا تفوتنكم افعلوا لا تفوتنكم افعلوا لا تفوتنكم, لا تفوتنكم لانه اذا مضت الأوقات وفات الفوت ما ينفع الندم إذا مضت الأوقات وفات الفوت لا ينفع الندم يندم الإنسان يا حسرة على ما فرطت في جنب الله ما تفيد الندامه يوم قيامة لا تفيد لكن الذي يفيد هو أن يجاهد نفسه وأن يزمها وأن يأخذ بها إلى أبواب الخير وان يجاهد نفسه مستعينا بالله سبحانه وتعالى احرص على ما ينفعك وستعم بالله يحرص على ما ينفعك وستعم بالله بعض الناس بعض الناس اتخذ قرار في شبابه انه يبدأ يصلي بعد الاربعين اتخذ قرار في شبابه أن يبدأ يصلي بعد الاربعين ويقول بعضهم اريد أن استمتع بشبابي استمتع بشبابي ثم يبدأ يصلي يقول بعد الاربعين و وإذا وصل أربعين يأتيه الشيطان ويقول زد استمتع بعد خلها بعد الستين ويزيد يستمتع إلى بعد الستين وإذا بقي حيا يطلب من الشيطان استمتاعا آخر إلى أن يموت ولا زال الشيطان بالناس تلاعبا وتضيعا لأديانهم بالأمل الطويل والتسويف والتأجيل حتى دخل خلق الحفر وغادروا هذه الحياة وهم مضيعين ما خلقهم الله سبحانه وتعالى لاجله وأوجدهم لتحقيقه فاسماعيل بن ابي خالد رحمه الله أثبت هذه النصيحة بعد روايته لهذا الحديث قال افعلوا لا تفوت النقم لأنه إذا فاتت انتهى افعلوا لا تفوت النقم افرض ان شخص قال سأبدأ الصلاة من بكرة إن شاء الله الفجر وقبضت روحه بالليل قال افعل لا تفوتنك افعلوا لا تفوتنكم اذا فعلا قال ابدأ الصلاة ان شاء الله من بكرة الفجر وفي الليل صال الحادث وتوفي فات افعلوا لا تفوتنكم فمن الخير لانسان ان يجاهد نفسه قبل ان يفوته هذا الخير العظيم والفضل العمين نعم احسن الله ليكم وبارك فيكم يقول هل ثبت أن رؤية الله جل وعلا في الجنة تتكرر نعم رؤية الله عز وجل في الجنة تتكرر ويتفاوت أيضا أهل الجنة فيها ونصيبهم فيها بحسب حظهم من درجة الإيمان فالسابقون درجتهم في الجنة ونعيمهم فيها أعلى من غيرهم ولكل درجات مما عاملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون يقول أي نعمة في الجنة أعظم رؤية الله جل وعلا أم رضوانه رضوان الله جل وعلا أكبر رضوان الله أكبر نعيم وقد قال الله سبحانه وتعالى ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر أي أكبر من كل نعيم من نعيم الجنة مثل المساكن و المطاعم والمشارب والأنهار وغير ذلك. قال ورضوان من الله أكبر ورضوان من الله أكبر. ورؤية المؤمن لله سبحانه وتعالى هي ثمرة من ثمار, ثمار رضا رب سبحانه وتعالى عنه نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول وهل رؤية الله جل وعلا قبل دخول الجنة تختلف عن رؤيته بعد دخولها؟ هذه الرؤية التي تكون في عرصات يوم القيامة هذه رؤية رؤية للمحاسبة والمجازات وينقسم بعدها الناس إلى فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير فالله سبحانه وتعالى يجي يوم القيامة لفصل القضاء والرؤية التي هي خاصة بأهل الإيمان رؤية النعيم والاكرام واللذة واللذاتبات والفرحه والسرور والنظره التي تكون لهم في جنات النعيم وام الكفار فلا يحظون بذلك كما قال الله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون احسن الله اليكم يقول ما المانع من تكييف الرؤية مع أنها من فعل العبد التكييف في الصفات وفي تعلق بالامور المغيبه لا يجوز تكييف لا يجوز وإنما يقال نرى الله حقيقة بأبصارنا عيانا بلا ضيم ولا ضرر كما أخبر بذلكم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه نعم صلى الله عليه وهل يصح القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كيفها لما شبهها برؤية القمر لا هذا تسبيه هنا للرؤية بالرؤية كما أسلفت الرؤية بالرؤية وهذا مثال للتأكيد والتحقيق هذا مثال للتحقيق يعني أنها رؤية حقيقية بالأبصار مثل ما ترون القمر أما رؤية الله سبحانه وتعالى فشيء آخر أما رؤية الله سبحانه وتعالى وما يترتب عليها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الحسن حق لها أن تكون ناظرة أي جميلة حسنة بهي وهي تنظر إلى الله سبحانه وتعالى نعم. السلام عليكم تكرر السؤال قال هل سيرى كل أصحاب الجنة الله سبحانه وتعالى نعم كل من يدخل الجنة يكون من أهل هذا الثواب النعيم الذي هو نعيم يكرم الله سبحانه وتعالى به أهل الجنة نعم. أحسن الله عليكم يقول هل يجوز التسمي باسم الطيب الطيب من أسماء الله سبحانه وتعالى وفي الحديث إن, إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة والطيب من الأسماء, من الأسماء المشتركه يطلق على الإنسان إذا طاب عمله يقال طيب ويطلق على الأعمال إذا طابت يقال طيبة وفي القرآن الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين فيطلق عليه ذلك ويخبر عنه بذلك فهو من الأسماء المشتركة لكن إذا أضيف إلى الله فهو يخصه جل شانه ويليق بجلاله وكماله وإذا أضيف إلى العبد يخص العبد ويليق بحاله ونكتفي بهذا والله تعالى على صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين